وقال حدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول في الضحايا والبدن الثني فما فوقه ثم ذكر عن ابن عمر أيضا في الهدي وفي الضحية الثني والثني في الصلاح بهيمه الانعام ما كسرت ثناياها أي غيرت أو بدلت كما يقول العوام اسنان اللبن وهو يذكرون له من الإبل خمس سنوات والبقر سنتين ومن الغنم سا ستة أشهر أي من الضأن ومن الماعز سنة إلى غير ذلك أي أقل ما يذ في الأسنان في الضحية وفي الهدي فالماعز لا يخلو فيه لا يذ فيه أقل من عمر سنة والضأن يكفي فيه ما عمره ستة أشهر البقر يكفي فيه ما عمره سنتان الإبل خمسة إلى هذا التقدير وأن يكون سليما من العاهات ومن كسر الأعضاء ومن ومن إلى شيء آخر فمالك رحمه الله ذكر المقدار أو الوصف المحدد بالسن ليتبين لنا متى يجزئ هذا النوع من بهيمة الانعام في أن يكون هديا أو أن يكون أضحية. ويستفنى في الأضحية قضية البراء بن عازب لما ذبح قبل أن يفليه وسمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بأنهم مقتضى قوله سبحانه فصل لربك ان يكون نحر الضحيه بعد الصلاة العيد فسمع الرسول يخطب بذلك بأن الضحية بعد الصلاة فقام العنق وقال يا رسول الله والله أنا ظننت أن اليوم يعني يوم الأبحاء يوم عيد ويوم لحم وأكل وشرب فبادرت بذبح الضحيه واطعمت اهلي قبل أن آتي إلى الصلاه وان عندنا عناق هي أحب إلينا من شات عناق واحدة أم دللينها أم, أم مربينها كما يربي واحد من أولاد. أحب إلينا من شات أفتجزئ عني قال نعم ولن عن أحد بعدك فجعلها خصوصية له وأجزأت عنه تصحيحا للخطأ ومعلوم أن العناق لم تبلغ سنة كاملة هذا ما يتعلق بسن الهدي.